أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطول وكتاب مسل في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يوم يدعون إلى نار جهنم، ما دع هذه النار التي كنتم بها تكذبون؟ أفسح هذا أم أنتم لا إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقلون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 قلو أَم هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين امنوا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 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون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 أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِمُوا اِسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِيلٍ أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسطلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون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 السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون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 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ أَنَا بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحْهُ وَإِذْ بَارَ النجوم